إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار سيرت وإذا القبور بسيرة وإذا القبور بسيرة علمت نفس ما قدمت وأخ. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك كلا بلت كذبون بالذين وإن أعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نظيم وإن جارن في ذحيم يصلونها يوم الدين يصلونها وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْدِينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يوم الْدِينِ كَوْمَ لا